تَلَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَفًا فَذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُم نَّضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًن وَّحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت تطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب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 وَيطُوفُ عَلَيهِم وَلذَانُ ب مُخَلَّدُود إِذَا رَأيتَهُم حَسِدتَهُم لُؤلُ أَ صُورَ وَإذَا رَأتَ سَبَّْ رَأتَ نَعمَُ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا